اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا من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 الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثو اني انست نارا فقال لاهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم, لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إن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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ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 قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا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 قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحّتكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحّتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما, يريدان أن من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلة فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّو صفًّا وقد أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى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 ولا في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى.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 من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلى هم موسى هذا إلى أَفَلَا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم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 من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا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 فيذرها قاعًا صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 وَأَنَّكَ لَا تَمُؤُ فِيها وَلَا تُبْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَال يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباهه ربه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 فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَانِكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا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 ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقد ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل مدرب ص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينه المنوره يوم السبت وهو اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم الثالث والعشرون من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين